طائل هذا الكلام لمريم هو الذي ناداها من تحتها ألا تحزني وقد قدمنا الخلاف فيه هل هو عيسى أو جبريل وما يظهر رجحانه عندنا من ذلك وقوله في هذه الآية الكريمة فقولي إني نذرت للرحمن صوما قيل أمرت أن تقول ذلك باللف وقيل أمرت أن تقوله بالإشارة وكونها أمرت أن تقوله باللف هو مذهب الجمهور كما قاله القرطبي وابو حيان وهو ظاهر الآية الكريمة لأن ظاهر القول في قوله تعالى فقولي إني نذرت الآية أنه قول باللسان واستدل من قال إنها أمرت أن تقول ذلك بالإشارة بأنها لو قالته باللفظ أفسدت نذرها الذي نذرته الا تكلم اليوم إنسيا فإذا قالت لانسي بلسانها إني نذرت للرحمن صوما فقد كلمت ذلك الإنسي فأفسدت نذرها واختار هذا القول الأخير لدلالة الآية عليه ابن كثير رحمه الله قال في تفسير هذه الآية فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن المراد القول اللفظي لألا ينافي فلن أكلم اليوم إنسيا وأجاب المخالفون عن هذا بأن المعنى فلن أكلم اليوم إنسيا بعد قولي إني نذرت للرحمن صوما فقد رأيت كلام العلماء في الآية وأن القول الأول يدل عليه ظاهر السياق وأن الثاني يدل عليه قوله فلن أكلم اليوم إنسيا لأنه يدل على نفي الكلام للانسي مطلقا قال أبو حيان في البحر وقوله إنسيا لأنها كانت تكلم الملائكة ومعنى كلامه أن قوله إنسيا له مفهوم مخالفة أي بخلاف غير الإنسي كالملائكة فإني أكلمه والذي يظهر لي أنه لم يرد في الكلام إخراج المفهوم عن حكم المنطوق وإنما المراد شمول نفي الكلام كل إنسان كائنا من كان قال المؤلف رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام في قول الجمهور والصوم في اللغة الإمساك ومنه قول نابغة ذبيان خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما فقوله خيل صيام أي ممسكة عن الجري، وقيل عن العلف وخيل غير صائمة أي غير ممسكة عما ذكر وقول امرئ القيس كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى صم جندلي فقوله في مصامها أي مكان صومها يعني إمساكها عن الحركة وهذا القول هو الصحيح في معنى الآية أن المراد بالصوم الإمساك عن الكلام بدليل قوله بعده فلن أكلم اليوم إنسيا وهو قول أكثر أهل العلم وقال ابن حجر في الفتح في باب اللعان وقد ثبت من حديث أبي بن كعب وانس بن مالك أن معنى قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي صمت أخرجه الطبراني وغيره انتهى وقال بعض العلماء المراد بالصوم في الآية هو الصوم الشرعي المعروف المذكور في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وعليه فالمراد أنهم كانوا إذا صاموا في شريعتهم حرم عليهم الكلام كما يحرم عليهم الطعام والصواب في معنى الآية الأول وعليه فهذا النذر الذي نذرته ألا تكلم اليوم انسيا كان جائزا في شريعتهم أما في الشريعة التي جاءنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك النذر ولا يجب الوفاء به قال البخاري في صحيحه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال بين النبي يخطب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 عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال ابن حجر في الفتح في الكلام على هذا الحديث وفي حديثه أن السكوت عن المباح ليس من طاعة الله وقد أخرج أبو داود من حديث علي ولا صمت يوم إلى الليل وتقدم في السيرة النبوية قول أبي بكر الصديق إن هذا يعني الصمت من فعل الجاهلية وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق عليه وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل قال القرطبي في قصة أبي إسرائيل هذه أوضح الحجج للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه قال مالك لما ذكره ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة انتهى كلام صاحب فتح الباري وقد قال الزمخشري في تفسير هذه الآية التي نحن بصددها وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم الصمت فقال ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف لم أره هكذا وأخرج عبد الرزاق من حديث جابر بلفظ لا صمت يوم إلى الليل وفيه حزام بن عثمان وهو ضعيف ولأبي داود من حديث علي مثله وقد تقدم في تفسير سورة النساء وبهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في لقائنا هذا وسوف نكمل بقية تفسير الآية إن شاء الله في لقائنا القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته